وهذه السورة الكريمة نزلت تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا فيها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أما لفظ لا هذا الحرف في أول السورة فليس المقصود به نفي القسم وإنما يحمل على نفي ما تزعمه قريش ومن سار على ظاهر قولها في صدهم لدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتي القسم بهذا البلد والمعنى أقسم بهذا البلد والمقسم هو الله تبارك وتعالى والبلد هو مكة قال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين وعند تفسير القرآن يربط بعضه مع بعض حتى يفقه الإنسان عن الله جل وعلا كلامه لا أقسم بهذا البلد أي مكة وهي حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها لأحد إلا لنبيه ساعة, ساعة من النهار. فقال جل ذكره لا أقسم بهذا البلد وأنت والمخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد وكلمة حل هنا تحتمل معان من أظهرها أن حل أي نازل ساكن فيصبح المعنى نحن نقسم بمكة حال كونك ساكنا فيها أي مما زادها شرفا على شرف أنك تسكنها وتقطنها هذا معنى يحتمله تحتمله الآية ومعنى آخر وأنت تحل بهذا البلد أن نحل هنا ضد الحرمة أي رغم شرفك وفضلك فإن هؤلاء يفرقون ما بين متشابهين يعظمون مكة وهي البلد ولا يعظمون قدرك وأنت نبينا ورسولنا الذي بعثناه فكيف يجمع ما بين حرمة مكة وعدم المبالاة بحرمتك فنقسم بمكة حال كونك لم يعب بك قومك قال الله جل وعلا وكذب به قومك وهو, وهو الحق وأنت حل بهذا البلد والأول أظهر والعلم عند الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ثم قال الله جل وعلا ووالد وما ولد اختلف ما المراد بقول الله تبارك وتعالى ووالد وما ولد فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا عام شامل قسم بكل والد وما ولده وفي ظني أن هذا بعيد وقال بعضهم إن المراد به آدم عليه السلام إن المراد به آدم عليه السلام فيكون القسم هنا بآدم وذريته وقال آخرون ننظر للمناسبة فلما تكلم الله جل وعلا عن مكة فإن المناسب أن يكون والد وما ولد المقسم به هنا هو خليل الله جل وعلا إبراهيم فكما أن مكة أم القرى فإن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والله يقول عنه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فيصبح قول الله جل وعلا ووالد وما ولد قسم بإبراهيم فيتحرر من هذا أن القسم هنا على ثلاثة أحوال قالها أهل العلم إما أن يكون عام بكل والد وما ولد وإما أن يكون بآدم وذريته وإما أن يكون بالخليل إبراهيم وهذا أظهر لمناسبته ما